مخدئ طغمايت فيه قدر ما ال بي وحتى اذا يغدر كيز دي نكيسه غاتا زعت هاردني في غاتا اخدا وقات مفاسي من حته يعني هلال بيزي اسباب تقدر عطغات هي هلال بيزي وحسك غاتاي عليري يعني علومه الي المرض يسعى وصعها ويضوفها ورنة عاغبته يعني اعرفت الحطوف وهلاك واي مغلق واي الحطف الموتو مات حطف انفيه لقد اذا بغير قبل على الوضع ولا ضرب وقاس حطف انفيه يموت على فراشه واي تعان سقط فمات والحطف الهلاك الهلاك بحيث مات حطف انفيه مثلا هايو أنفي على لأنه أراد ان فيا لا خسيسي الان واراد ان روحي تخرج من انفي بتتابع نفسي ما افتقدها ولا يشعروا صونويل واضحه لا يشعروا صوان اويل شو كثير بحب اقول هي تبع يساء ايه يعني في دباء فوجين وهذا يعني ان الطنوش تبع كل شيء محايل ما ينفع اصلا كان وحده بحايله روايه اذا ربه نفسن كانك بحيز الروايه بدل كفايه مولته هايلي بدل كفايه حد اللز او لقاته فضمن مع سي فوعيسا اي قوعيسا انت, وعي. انت وعي. راح اسوي لك حبت سليمان ادرك الدنيا لها فانه من فانه شانيه من اخذن في منها من الدنيا فوق ما يكفي وكافي وكو من في اخذ وقاتها من حتي يكفي سي اس خاطها لا يقيس والحال واصول اشعارهم تتق الله الهن شو بنعرف اشياء اسراقه السلام اتق الله الى يتعرصه فيما تعلم وكاد لا وعبسه امر من التغوى هو وايه تغوى لكن فيما تعلم يعني وحد ادي قولي ايه كالدكتونة في الامل عمل فالك او تفيتر كالعمالي كاد اكتهيت وكاسه مفقول كوالا حذفه لتعلم ذلك يعني وحالا ريلي كله كذيراو الله أهلا وحيل اغا ريلي كذيراو تخوه معنى يكاوهي وحيلو أمر ميال آمين آمين آمين خالم الله الخطاب شائل كنه كيف يتقي لا من جانب الأمر ولا من جانب النهي خطاب كان عالم كوهي كيف يرادو أسالة العلمي العلمي أو علمي العلمي الذي دارو خصوة عزيمات الله وضع رسال الله المكلفين في تركيا يعني ان الغيمة واسكولية معاصيدة وحيلة اثار والحلح والغيم إله ما هي اثارتها وحاكمتها شرمان العلم والله وجهة كمتها اثار المعصيه علمي لا يوجعو اثار المعصيه وايه مخايلي علم النور ويسلها في قلب الالهي فرداه ونور او الهي قلبي الرويده وايه معصيه دهني مو تصير مني نسى ينوح حبيبي رات شدي يعاسب العلم <تصفيق> الذي نور كيسي دنور تاج المقدولي هكو دامنين هدي يعني سايشي مقدولي تكو جريسا يوم يساي اهل في نور علمهم مالك او اهل العلم يا اهل هايان في نور علم العلم هو دنور كيسي او داود الهيد والميداوس وحيوذي وحسي يا داود هدنا ما اسمعو في العالم ان قصور بنايه قوصر حواليها اثر هالدور دور تشاوتو شاب ديزي على محبتي محبتي محبتي اسكو دورته وحوايه تركشوبهيطان ويروحوا حوايه انه حدود او محرمه انه حرمه لاني لما جاتي خدقيه مع دي مع ما بعدي معاكي لانك يعني مما عسى ها يو ثلاثه سكوجوا كتبت خلاصجوا خلاص سكوجوا ما يعني جبت كيسه الاركا و قوى اسجيو و احرمه يعني قلب ما ها يو محايل ليه اياك نعبده ولا تستعينه تبوه وانا خطر وشو اني كما غني وشو معاي لا تطاعي تم بشر لحاتي وعود التلج آه. يعني تجاه الافادة ونصب الاشياد النعمة الدونك كل يعني وحقوين بعد اله لما عانسده جنده جنده معجلة ما لن يريو الهي وانا مخافة مغام ربي جي منك الهي كعبسة يوم الغيامة هو ايه وإليك جميعان لما جنس ليها جنة يالا أصمنا ذا جنة ذلك محاوة معركوا معنى يسوسه جنة معجلة جنة معجلة لما غير جنة سودجي جنة الدون خلو سودجي وحالوا معنى لا تطاع عليها لا أعداكم معاناته لا أعداكم معانا صديق وجنة الدنيا جنة معجلة الله جنة معجلة الله معين مربحة اقول لا اله يا من نعبدك يا من نستعينك الله دعنا قلتي افتح حديثا بالرحمن محمد و وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا بفضل يا لطيف رب يسلط عسر عنك الكريم صلوات الله وسلام علي وحاسدة اتق الله إليك عبسو اتق الله إليك عبسو في عسرك علي رواء العسر والي يعني علي العسر والي في سنة ويعني قلت الله إليك عبسو واحذره كدكترنا في, في عسرك في حالة عسرك واحذر العليم مجدد فيه إلها أو عبسو ومجدد في الاختيار وفايحة مجدد ونصر إلى أدهازتي ونصر إلى أدهازتي إليه أو عبسو ما كانت فقري إلها كهازا إليك عبسو ما كانت درعي وخير إلها كثيرا والله <تغلال> الهي كعبسه في عسري كعولاس كادي فيه ينسي عمنا وقال عولاس كمجتد وشي ببقى يوضبك اسكوه هاست الهي كعبسه وعسري كما كاد يعني الهي يسري اسكوه سينه هاست الهي كعبسه تنادي موحيو دياسة يو فرح مكتب الهي يقول الهي هو عبسه معناه وحبه هذا البيع يشد أتواجرته الفقري إليه كعبسو إناقوه وحاد إليه كريم إنه تسوبي سيد إليه وعبسوه وحاسهم كبيراو دباتكو جرتايا وحاسستسوبي هاديهن الأبكار أمسي وحيلو أمر أتكاتك هذا البيع تفرح نساسه كالوائي والبيع هذا البيع تفرح نساسه كالوائي إنه المنعليد أوخوه بالتكاتكتوني ومعنى كالوائي اتق الله عليك عرضت لي عسرك الثالث فيزي النصر كفرد قابل فيزي ما ماخذ علاجها علاج كشاري هي انما كفرد اليك وارجو اغلاص عليك السيد اليك السيد فرد معناها انها ديشت مصدد كجورتت وعديدا كجورتت وحي إلهي كاريل انها ديشت كدكتوناو معناها هو امسر وحي روه امر انها تنفتت عدي قدرش فرح ادكو جورتت هو اقصاص له مثل فرح كدكتوناو انها ادمان عديد وحي إلهي غالكة اهان ادحكشت كدكتوناو وحي إلهي غالكة اهان انها تحدثت في الدكتوني الهي هو عبصه واي كل بله هو عبصه معها نعمة بيسي هذه الانسان الهي نعمة بيسي كزوشو انها نعمة ايكوه صنق اطراب واي بيسي بيه واي ان الهي نعمة بيسي ايجوهن بحاكم هلك كرتا الهي لاتخشوه رسي الهي هكا عبصة خاصة وهلك الان نعمة بيسي وعن بنياتك وحاله العليا شكريا ذا العليا نعم هذه الهيه اشخصيه وحاد كرون كرتاء ايكو دو كرتاء ايكو دائميسا اينا هات شكريا يتمادي وحكا اصلا الهي القرآن كيس بقول شكرتم لأزود منكم شكرتم والله اسم كيان خلاطيه شكرتم هادا شكري سام ووحي النسي ونعمها ونعمها حقيدة ديتان محاها قيدة ودناه وعفستان إليه وعفزيزة محاوي وحي الوضومي إنادي عنه كفصو بسد محا إليه هيري وما محاسري وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليهما دين وإنس يجل وعطالهم ومؤمن يعبدان معنا وحي إليه يكون عملي كون لي وحلوظومي أدو إيشدوهاي وحلوظومي أدو إيشد باعد إليها الخصوصة إليها هذا إليه كعبسة يسيب كعبسة ويسي وكتريسة محا إليه يقول لئن شكرتم ولئن شكرتم لأزيد منكم ولئن عذابي لسديد ما ينور هذي هذه نعمة المسيء المسي شغير سيد نعمة لا سيء لعنتها إليه كما بحمايه إن الله لا يغير ما بظوم حتى يغير ما بأنفسهم نعمة لن أحول دبراي دبر كيدي بحواهي حول هلغة دبرا نعمة وحلغة دبرا شغري ألغة دبرا دبر كيدي وشغري هذه إليه نعمة نعمة المعال العلمي نعمه يعني, يعني نعمه الرزق نعمه الزح نعمه البدن نعمه هو كل اللي بيحكوا عليه ترتاح شغل الى التمادي عدي لا حوك سيدت و حوك او يعني الاء وشو حيلي اسرار و سر دي ناسه الاء نعمه راسه و ضاغي له امري و دارها عارفه و سيها بزيد النقم الى مدينه حد نعمه راسي نعمة رزق أيتها مالك بواهي هذا الهي هو شغره الهي هو روى الكسور هذا دين أدبرتك هنا دين فالله وعبسان يعني أدبرتك هو مالك أتتعبتك هو دين أدبرتك هو دين فالكسوري وهي الهي يعني هو اله اه أنفسكم أهليكم ومعها إيك أتكب الله وليك يعني قدرت الوحي إلهي يجعلي إله إله هاي وحي إلهي يرهو هناك السعوضان إلهي نعرفه دائما إلهي فعياله يجابيسان فقال لنه يجري مالك واضي ما هاي هاي يجري مال أدوك مالك والبضن وحالا أرتي فرعودي إلهي مغاية سحنك أخيان الله فقال يقول هاي محايا انا بابو رأيك نار الوطن انه صبرنا نار خاصس يعني بتعلي الجرد هذه البلد ان معلجني هذه البلد اسس حقوق ما دام اصل ييلش الى والدك مسؤول عن رعيتي ما هو اسه الميزه مسؤول تاع حدش اصل طاسه الى التوسه هذه حقوقكم ادعم حقكم فانكيسي يو فرحيس اسي هاي الناس مال كل ليل ليل هناو نورو اصبروا يعني تمش تمش اصبروا يعني او في سخي كان سايو ما رزك من غاير وبابيستان وسام وسوبا دتكازي نعمه النسيه كل الميل المصري تبلن ان لي جومني ان ارقمي اي كي اود كلل محاكن اودي الى في سجل وعيسى حصل دار النسوب صلو وريه صوب صلو وهو برصوبيو وحاسي ان يعني ما رث بي جيش ما رث بالمضوا اصو لواردو صدتو مله باصوب او الملوء اركاي جبر واركاي يعني واركاي حيت انا اي هاي اجيبه هو غانكي او هو غانكي غانكي باصطو ايه كان محيسوا بالك فيه خطيئة ايه نوربو امك دمان تاني نفتاني اصور دردان نعمل الاه وحلو الحراج الالهاي وحواي حالة, عسري في في حالة في اسرك وحالة عسرك حالة نعمل ايه يعني هدي اذي الفقر اليك وابتلي الله من او ابتليه وحكينا اليه وعنى من الانسان اذا فاكبر مني وربي انا اكبر مني عمال سايلاب ترو وقت امحنيدو وغدر عليه سابير رزقه يا رب اهلي بل. كل بل لا برينو وحوايف كله الى عفسي الهي عن الاهرام ديسي ايه ديسي عفسي يا عبد الله انت اللي وائل بديناي في عفسهت وليرو وكرامي بدي الهي تعب سواسي ليلك اهلي كل وحي الجران ايه اسوي يا يعني او كو او كو كل الى عبص او كارلي اكو كعم وحي لك ابرنها كديره ال ال الى تناك وادق بانا اسكسي ارزاق بانا اسكسي وحورب النعميي خان اله وعبسوه وحي اله يرمع كسوبنين الله ان الانسان اللي يطغى عن رأيه استغنى هنغنين هنغنين قويم كنعمل السيو وكخو غايها معنا انت الله في عسرك ويشرك النبي يسر عليه <تصفيق> والسلام فنواني علم هذا القدن او معايا التقوى دوم طغر وهو والله كنزون مرنوب ابو شغل يا ابو طول حميسين بدون تصقوه تقوى دائم حال قست اهلتك تقوى دائم معايا لفته هو والله لا يعرفني كنزون حميسكيسي موضوعنا شجرايه ها مالك ايه؟ مالك ايه وما لك مكو شجرايه غير, غير التقوى الله إلهي عبسي غيركي حفظه نوردك المسؤولان وما لك غير التقوى الله حفظه وما أين وسوقه مختخاله غناه ورفزه ميانه ما أسكنيها يعني دي التقوى أدافتك تخميسكا خفتك تخميسكا مخصوصي تحوله مصره مصره مصره يورث بالضغط الخالي يورث روايه معصيه مخت خالقنا معصيه لله والمعاصي اوتغور الاعطوب يورث مخت خالقنا الله, الله هنا اومي يعني عرضي سيتي كل حل فيه يورث سرب عذاب واهي يورث سرب عذاب واهي حديث كان معنيش جوعان حديث كان ماله عن هاي جوعان وعلمي كامل بكاب الزوتي يدم الدنيا أصدق أروري الميشة وحالي ذا دل علا مشايخنا سوأخدي وحالي <تصفيق> ذا دل علا مشايخنا سوأخدي في البضن البضن أحسيها جراء حمروا حيث رمضان ويعني مغرسة إلى آخر السلو الشيخي الشيخ عبد المحضارة أطلال البيع بحذري كنوى كموافقي دل علهان وزيل العابدين الشيخ عبد المنصور في تخميثي سوافقي ايه على الوافجي وكل تغوى على محايا لنك متغلاء إلهي محاسيه تبلى إنا مع العسرين عسر يا الهرمي يسر للهرمي محايا لي عسري, عسري, عسري داء يعني يسري يعني يسري يعني عسري مداء ما يو يسريا كظنبايا محايا يعني حديثك نبي رواي لن يغليب العسر يسريني لن يغلب العسر عسر مغالبها هايو يسرين لما يسر كمغالبها هايو مع النقرى لاخد ان مع العسر يسر ان مع العسر يسر نقرى ده هال لينا قد لما يسر يسر لما هال عسر لما الالقلي لم وهي كي نسائنا هيئة اي نغنى عسره لما يسر و لما يسر عسر لما هالأسكاني لا عدة نحن يأخو جغدا ففورت المحصوص كما يدل ان معناه النبي مات كشري لن يغلب العشره حسب المغالبه لا 20 لم يشر لم يشر لما مال وشعل احل لم العشر العشر سعين ان هي يرمح حق لمودي حوله لمودي او هلك عشبه لما يسلمك غالبه معناه كحديث الشرح يسري معني يسري ولا كازوه يسري عسره يعني عربية اكدوائمها يسري حتى تعلم كجرنا هو ايه ايه يسري و ايه الاسمكين الدنيا مع العسر يسرا اما ستقوى لشأنه ايه ايه ايه لو اغرمي ايه و اغرمي ايه تقوى لشأنه ايه ايه عارفين تبركو رعيليم لنك كل امور التغوى على مسليها يعني على ما يسو حواء يزغب المشوري لها يصغلها بوريد هي ارضي يزغب بوريدها ايدي كمتطغيها يزغب بوريدها يمحال الانهية وبالنضاع دي الناس كارزوه من الاسكافيل الهين يتقل الله يقال له مهرجا من حياته لا يحتصده اله من هينه. منك الهك عرش هذا او هو متحقق بالثغور الذهبي وحقيقه انسجفيل مشحونه وحس او ارسونتر في دائما اذ ان شربت قل من حيث يعتصي خالقي سي من حيث يعتصي بو انت وحب. على كل حال الهه اسكو هم هادي إليه من أسكتشي بلأت كافيره كاسخيه وأبناء متحقق بالتغوى على هين استذراي جوادي فالبضل عن تغوى على هين وإسكاله فضا هاي وحسكال السيه هاي ويتغوى لهم ملعبته ولا هوتها وواسكناي هو يعني وإليه أسكهين إليه أسكهين تغوى لأنكم و استدرج ديواله استدرجوا معنى التغله وحوايا هنا يعني اكل دروس ان غاشا اكلت اصبارته خامس قاعده يعني اصبارته ثامن ثامن سام يعني ثامن تسامن تال يعني ثامن إلهي قلبي بالاضطراب تحوجني واحد وإلهي خالق الاضطراب قام الاعتماد هذه على الله يا ربو الانسان على نفسه بصيره ما يليه نفتش وعقله ممكن إلهي إنا قلب يا إلهي قد عزوا بدي إلهي قلبك تديرني أو أدعو أسك بدي إلهي قلبي هذا الحق إلهي وحسن أمري إن إلهي أديه او اشخيصو مؤمن دولي والمواجلي دفء اللوم رواجراء عاده ودرسات لكن هتد إليك عبسي اصحص اي تايا عصببت اللوحي إليها وصببك إلهي لواي دائم قلبوها إليه خوف خوف إليها إليس كدلي أهو حدا نصوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحسري فأخش. يعني على كل حال ماجه هم بي لوين واي ملتقينتا بقير حساب الأرزغاء هم بي لواي ملتقينت بقير حساب الأرزغاء اللعنه ودارو ملتقين الله مودارو إلى وين <تصفيق> شبنا سلوات الله وسلامه عنه وعنه وعسلين اتغ الله حيث ما كنت اتغ الله إليك حيث ما ايضا ما مكان كنت ادهات الوخص معنى الهي امر كيسي فنهيه اسنه كالايراو معنى اتق الله معنى هذه وحي الهي كامري يعنى كفقتنا وحي الهي كامريمان كالايراو امرك الهي راوه يعنى وحي الهي كامري خلق وحي إلهي يعني اوه كان رايما كاليراو فأعمل ولو بالعسر كالزكاة يتمون سان له حيثما كان كنت اهاتب ماذا حديث بضن اوك حسنا جراع معناها كليا اهاتيا جمع كل جرتيا لا تكاسة تقول لحي جرتب حيثما كنت اهاتب إلهي كعب السوق وحي إلهي كان رايما كاليراو وحي إلهي كأمر مع نيساوه اي مكان اتهتتو اي مكان اي زمان اتهتتو اكاس محايا لي جماعة هاتية كالي اهاتة اليك هذي اكو لا هجي في الجماعة جماعة با اهل البغي والفجور ايهين ايهين تضحون قدر ان تهجون كد يعني مفتار خاسي ذي لازم نفتاه على عليك بنفسي كمانو عليك نفتاه دي ما عليك روات تقلو نوعد اتق الله اتق الله عيفا بقل تأسقيني ماذا عاتف اليك عسو دلت هناك وبحجرائي ايك عملها نضغها بقى ايك فيش فسوفي هاي اجيس هاي قبوش التماين اذي الله يا عسو اذي ماذا يا نو فكسوف بحسك هذي فوق جبتها هذيك هذي وحابة عايبة يعني ولا تقف عند الموادع التهمية موادع التهمية انها جوصة الناس مالو تبنايو بختيال وخمرعاتي وخمريهين الجوغان انها جوصة الوماعين محاينة ديكال اي كوكال والمضاء تهمها ان لقديرها وحتومكو فينايو ان لقديرها واجبها اهايو ان لقديرها ايه هدي قدر انت يعني ما عملت دحلت اشكو مالو كين يدين اما هو يعني فساد يعني يعني اجلنا الوصول اكتلال وقلينا ايه لحجيوطس حب سائسو كونتن مالكالاك كونتن فاجرين نواي عد مفتاري يعني مفتاري كفكر الهو اتق الله عيثما كنتا مكا ايه بلايه كجران عد الهو عبس سوبي طب موض غلبي لا امو فكر الله افتاك بحني واختصارات القيام الدكو وأن رسال الصوت رفدت صوبي وحجي الرسول بهاينا مع الفاجرين بقى في اي زمان ومكان بضعك على بضعك تترك في جنه اما استطير الفرق الحدود محاله حقوقك يا لله الله طالعي وحالك ذوق رب غادي واعي واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا كلام بنينو واتقوا الله جنينك عبصة الحمد الله طلعها. كان الله أحادي عليكم كفير رطيبكم إلا لي وهادي وصاني أركاء وصاني إلا ليها وصا وقتكستي يجيذة وصا كثوق كرين أصلي علي, على كل حال الخطاب كان واتقوا الله إلهي كلما يتواجم للأمر ألو جيذة أم وايه كلما ضميرك النبي الاسكفادي اتق الله اثير وحال كل فرد او لا هو كل فرد اسوداء وحنا كل فرد اتق الله معنى كما الى لما ديك عبس ضوير ضميرك من كل اسكفادهه هي نيتك صوته سعه لكن وحال وضع نتي مهمه وانا السؤالي محصل بيها سي اتق الله حيث ما كنت من المعوادي النبي اجري وأهير محان قبطان محان سوبياء على كل هذا ما سأقول لخي الله أصي الله حيث ما كنت هذه ربطة الإلهي وكل عهمي ووحكستها يعني أترك الإلهي فصي يأتق الله وحبت تنع بكزيزة حيث ما كنت إله أصيق الجيدة ماذا زائد دواي ماذا حيث ما كنت حيث كنت ميت اهات بحيث ما و زائد وحد دليل اه روايه خلق اتق الله اتق الله حيث كنت روايه كانت اتق الله اليك ارجو حيث كنت ميت اهات ما و زائد لها معنى صلوى <تصفيق> عيبك يا شارع حقيس ما ام الهي ام نبيي انت ماء وحزائي الزكاهيمات وزائي الضبلا ليه هايو معنى هتسلال هرهاب الان لما كينايو هاي الدعوة بلاش امامها انت واحد حديثي يا جوامع الكلمة اسكمية هاي طقوة ضلفة لواييري لكن كلمة جامعة هايو حقيدي وحوايه هلاهي يعني وحساء حماكة نزحنا ليه وحوايه حقي وحواي ان اضيعوا الو عاسمين ان حص الوقتي كستو الله المامين انو شكري يا ربي وقالو كفرينين بغبر الامكاني تا الدراج دي دي تنو حيكون نستي كلمة داني لمضى الدار خير كوضى يكون نستي معاي يلي معاي تهي ايه دا وحوابه والسكرية والاقبير وحوال بوليس أبرا إلا سوبي على الوضع انت تاسبكي سوبيو من المتقينة هاس كم يدي هاي متقينتي إليه اسأماني إن الله مع الّذين تغوه إن الله مع المتقينة ماذا قميلا لنبي انت واحد انت بشارة واحد هي وقت بإعراعتي سوبنا سلوات الله وسلامه عليه وآسره السيئة حمانتي يعني السيئة حمانتي ي وحضر اسع الحسنت راسي, رأسي. اتبع اتبع اتبع ما ادع السيئات تنحم على راسي الحسنات صوبا راسي تنفوا حترت حترت على راسي معنى عمانت في شيء عمانت سي طير او صغير اهاتية وحالة مدة تنوينة والميلة ومان تنوينة والميلة معنى دم بقال الوضايا دم بيكسير يكسي وين بي هدي حقايا كفوشو كفوشو فولان وعالراسسة الحسنة حسن الراسي حسن الراسي توقناك حسن الراسي الخبر سيسكني سمودي او العديد كان هادي معنا حسنو هادي ايه لانوش بايو طوبة رأيس يا الله طوبة كينو حسنة محا الرأيس سيئة بات سيئة هادي لانوش بايو ما سيئة هادي لرأيه يعني سيئة محا حسنوات بالنسبة للسيئة حسنة محاوة طوبة ووا اي ماش مجاوي على صغيرة كالية ماش في سال و وانما تخفيف اي جيب سيئاتك معنا حسنها ولا ليش ذا ما بقي ابي سيئك دع دوسيها حسنها ليش سلام رافي اما صدق اما استنفار رعسي اما تصديح رعسي اما تهنين رعسي اما تحميد رعسي معنى اسمه اتبع سيئة الحسنة تنحن اذي عقالك سوفوش او دنبغا سليل اهاتيا وكذا كبيرت ولا وتنوين ولا مده الحسنة حسنة رعسي حسنة درعسي تماما ا ترتئي لا تبتريس معي لي حسن ذاتي صلاتها تيجو وي صلاة متي وحكا دعان صلاة ريك الدكو وكاس حديث يا المكيناين ورا ضكتو عنكي قال الساعه 30 تي رحت عي مال غبت يقول Ja see on see, et ta